يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَذَر ilā rabbika yawma ibni al-mustaqr yunabbu al-insānu yawma idin bimā qaddama wa بصيرة ولو ألقى معابيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعا وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآكرة وجوب يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوب يومئذ باترة تَبُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاتِرَة كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنَاقِ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاق وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إلى ربك يوم إبن المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَقْنُ طُفَةً مِنْ مَنِيٍ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنْفَى